بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والمشاهدون المشاهدات في كل مكان وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعية المعروف حياكم الله تكتور محمد موضوعنا لهذه الحلقة هو الغلام والساحة دروس وعبا لا شك أيها أخوة الكرام كما تعلمون أن القرآن, كأن القرآن الكريم حافل بقصص كثيرة ساقها القرآن بعضها كررها عدة مرات كقصة موسى مع فرعون تكرر في غير ما سوره غير ما موضع وبعضها لم يكرر كقصة يوسف عليه السلام وغيرهم من القصص الكثيرة من أنبياء الله ورسله وغيرهم الذين ساقهم القرآن الكريم لكي يستفيد الناس منها ولا شك أن تلك القصص ليست تساقو للتسليه أو لل أن يتم الإنسان فيها من دون أن يستفيد من تلك الدروس التي تسوقها تلك القصص لا سيما أن تلك القصص نزلت أول ما نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كان يبلغ لسارة الله جل وعلا لم تنزل على مصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا تعبيه فراغ أو لأجل أنهم لا المصحف وإنما نزلت لكي يستفيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلمها في طريقه في الدعوة إلى الله عز وجل ولهذا أحببنا أن نسوق هذه القصة قصة الغلام والساحر التي يعرفها كثير من الناس ولكن هدفنا في هذه الحلقة أن نقف مع شيء من تلك الدروس والعبر وأنا أعلم يقينا أننا لو بقينا نتفصل أو نتمعن في دروس هذه القصة عدة حلقات والله ما كفتنا لأنها قصة غريبة عجيبة عجيبة ذكرها, ذكرها التاريخ وسطرها ليكون لكل مسلم في هذه القصة درس وعبرة ولو أننا وقفنا عند القصص أنا أقول عند القصص عموما قصص القرآن الكريم لو وجدنا فيها كثيرا من الدروس والعبر التي تغنينا عن كثير من آراء الرجال في هذا الزمان لا أحب أن أستأثر بالوقت خصوصا أنني أعتقد أنه ليس معنا من الوقت كفاية قبل آذان المغرب ولكن لعل في القليل فائدة بادئ بدء دكتور محمد نريد أن نلقي الضوء على هذه القصة وإن شئت من تكون القصة على شكل سرد ونقف عند شيء من دروسها وعبرها كلما مرينا بدرس أو عبرة تستحق الوقوف والتأني <تصفيق> الله أكبر خير الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله الضرطة والسنة والسليم نسأل الله تعالى لا يحرمك الأجر يا الشيخ محمد على إقامة مثل هذه الندوات الحرب عليها ونصر الله تعالى أيضا أن ينفع على إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات تكلمتم يا شيخ أنتم بمقدمة ضافية حول أهمية القصص وأنه أسلوب قرآني وأن الإنسان عندما يقرأ القصة في القرآن أو في السنة أو في غير ذلك أو حتى يستمعها من أحد من الوعاظ أو فطلان المساجد أو غيرهم لا ينبغي أن يسمعها فقط بمجرد تزجيع الوقت كما يسمع قصة لإنسان ذهب إلى الصحراء في رحلة برية أو إنسان صحيح. ذهب في البحر أو نحوه إنما ينبغي أن يأخذها لأجل العبرة والعظة كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فقصص القصص لعلهم, يتفلون لعلهم يتفكرون إذا مقصود من إيراد القصص سواء في القرآن أو السنة كما تفضلتم الشيخ هو أن يكون الإنسان آخذ للعبرة والعظة هذه قصة من أعظم القصص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد لأصحابه أحيانا قصة ذكر لهم قصة الغلام الساحر هذه في صحيح مسلم وفي غيره ذكر لهم مرة قصة الأقرع والأبرف والأعنى نعم. وذكر لهم مرة ثالثة قصة جريب العابد ومرة رابعة ذكر قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار إلى آخره إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الجلسات مع أصحابه يحكي لهم قصة يعني مثلا قصة الغلام والساحر حتى تنتبه يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي إلى أهمية العمل لهذا الدين حتى لو أدى بك إلى الموت في سبيله معم. قصة الأبرف والأعمى والأقرع كيف تشكرون النعم التي يعطيكم الله تعالى إياها جريد العابد إلى بر الوالدين إلى غيره من القصص التي لا يكون فيها فقط تسجية وقت وتسلية إنما يكون فيها عبرة وعرة هذه القصة يا شيخ كما ذكرت أنت يعني من, من أعظم القصص وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قطة عن زمن كان سادقا له قيل إنه في زمن عيسى عليه السلام وقيل إنه كان في الزمن الذي كان بعده كان هناك ملك من الملوك في قرية من القرى وكان هذا الملك قد أتاه الله تعالى من الملك والمال والجاه والسلطان والأمر كما قال الله كلا إن إنسان لا أرأاه استغنى يعني لما زاد المال قليلا استغنى وشعر بشيء من الفتر هذا الملك كان عنده ساحر الساحر كان يخبر الملك ببعض المغيبات يعني مثلا يأتي إلى الملك ويقول ترى فلان قال كذا وكذا عنك في المجلس الفلاني وفلان تغدى اليوم كذا وفلان تعشى كذا فلما يأتوا عند الملك الملك يقول أنا ربكم والدليل أني ربكم أني أعلم ماذا سفعلون خفية أن تكلمت في كذا وأنت أكلت كذا طبعا الساحر يستعمل الجن في هذه الأمور ومعرفتها بدأ الناس فعلا يغترون بهذا الملك ويرون أنه فعلا رجل أنه رب لهم وأنه هو الذي ينبغي أن يعبدوه فبدأ الناس جميعا يعبدون هذا الملك ويتقربون إليه. هذا الساحر وصدقوا. صحيح. كما قال الله عن فرعون: فاستخف بتومه فأطاعه. صاروا قوماً أصلاً قادرين للاستخفاف. استخفوا بأدنى عبارة. تقدمت السنين على هذا الحال. الناس ما يعلمون لهم ربّا ولا معبودا إلا هذا الملك. والساحر مقرّب طبعا عند عند الملك. لما كبر الساحر شعر من شدة حرصه على بقاءه الظلال من بعده أقبل الملك وقال: يا أيها الملك قال: نعم. قال إني قد تبرت وأخشى أني أموت ويضيع منكم هذا العلم شوف سبحان الله الحرص على بقاء الباطل يقول أخاف أني أموت ويضيع عنك السحر هذا ولا يبقى أحد من بعدي فبعث إلي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر شوف حرص يا شيخ ما يريد أي غلام لازم واحد ذكي حتى يتعلم. أقبل الملك إلى عائلة من العوائل اختار له غلام ذكيا أخذها الغلام أعطى أهله راسب ومال أخذها الغلام أتبه عند الساحر. بدأ هذا الغلام يأتي صغير دون الخمسة عشرة سنة ثلاثة عشر أربعة عشر يأتي عند الساحر ويتعلم كل يوم دروس السحر كيف تسحر كيف تدعى كيف كيف تستعمل الجن كيف تستعبدهم لك كيف تشرك كيف تفعل فصار الغلام كل يوم ينتهي درس السحر يذهب إلى بيت آهنه غدا الصباح يأتي إلى الساحر درس السحر ينتهي يرجع يوم من الأيام أراد الله عز وجل الهداية مر أثناء الطريق برجل يصلي عند صومعه جلس الغلام ينظر إلى هذا يرتاح ويستل ويتعبد ماذا يفعل هذا؟ بدأ الغلام يسأل هذا الراهب يقول إيش ماذا تفعل ركوع سجود ماذا تفعل؟ الراهب كان خائفاً من الملك وكان الملك قد قضى على أكثر العباد والذين على الحنيفية قضى عليهم ودعا ال الالهية. الراهب ما أجابه اليوم الثاني الثالث. الغلام كل يوم أنت ماذا تعبد؟ قال له يوم الأيام أنا أعبد الله. قال الله الملك؟ قال لا إيش الله الملك؟ بل الله ربي وربك ورب الملك الله. أكبر. قال هل هناك إلى غير الملك قال نعم قال من قال الذي خلق السماوات ور... بدأ يبين له يشيخ الدين لما بدأ الدين يتبين لهذا الغلام دخل إلى قلبه الإيمان ثم ذهب إلى الساحر كالعادة ولا أخبر أحد لا أخبر أهله ولا أخبر الساحر ولا شيء كل يوم يشيخ يأخذ درسين درس السحر ودرس الدين. هذا الراهب يقول له ربك الله الذي لا إله إلا هو والساحر يقول له ربك هذا الملك ينبغي أن تقرب إليه وأن تفعل وتفعل. الغلام أصبح إذا جلس عند الراهب وهو ذاهب إلى الساحر يتأخر على الساحر ويضربه. ليش تتأخر على الدرس وإذا رجع من عند الساحر جلس عند الراهب يأخذ درس ثاني. إذا وصل إلى أهله متأخرا ضربوه لماذا تتأخر على البيت؟ شكه هذا الأمر إلى الراهر قال أنا أتأخر على الساحر ويضربني وصغير المسكين وأتأخر على أهلي فيضربوني ما رأيه قال إذا خشيت الساحر فقل حبثني أهلي كان عندهم صغل اليوم وأهمرون وإذا خشيت أهلك فقل حبثني الساحر اليوم درس الساحر كان طويل شوي وأخرني أصبح الأمر على هذا يوم من الأيام يا شيخ الآن هذا الغلام يعني عنده نوع اضطراب عنده مدرسان مدرس يقول له لا إله الله وأن الله واحد وأن الملك لله ومدرر الثاني يقول له بربك الملك ويدعوه للشد صار عنده نوع اضطراب ارات لما اشتبه عليه الامر ان يعرف الحق يوم من الايام هذا الغلام يمشي فرأى دابة قد حبست الناس وسط الطريق فنظر اليها فاذا الدابة وجلست وسط الطريق والناس قد خافوا منها ولا يستطيعون ان يعبر فقال في نفسها اليوم اعلم الراهب افضل ام الساحر افضل ثم اخذ حجرا صغيرا من الارض ورفعه قال اللهم ان كان امر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى ينضي في بهذا الحجر الصغير أخذه الشيخ وضرب الدابة ثقفت الدابة ميتها الناس سلفتوا دابة ماتت دي حجر من وين جاء هذا الحجر ومن يدي, غلام. ومن يدي غلام من وين هذا الحجر يمين يسار فإذا هذا الغلام بدأوا ينظرون إليه قالوا لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد أبدا الغلام بدأ يشتهر الناس الآن في مجالسهم في متجياتهم في أسواقهم يتكلمون عن هذه القصة العجيبة التي هزت البلد من اللي قتله غلام ابن من كيف قتلت عجر بدأ الناس يشتهر أمر هذا الغلام الغلام يشيخ ذهب إلى الراهب يعني استغرب من الوضع ذهب إلى الراهب قال أنا اليوم كنت أمشي ورأيت دابة ورميت عليها حجرا صغيرا ثم ماتت وقلت اللهم كذا واستجاب الله دعاي انظر إلى الراهب المتجرد قال له الراهب يا بني أنت اليوم أفضل مني الله. وإنك ستبتلى مدام رب العالمين أراد يرفعك لازم يمتحن حسب إياتي الناس ويسرتوا أن يقولوا أمن لا يبتلى. لازم يبتليك وإنك ستبتلى ثم قال فإن ابتليت فلا تذل يعني أنا لا تكبرني أنا اللي دعيتي يبتلونك يقتلونك, يقتلونك تموت أنت لكن لا تخبر عني الغلام خلاص ثم أصبح يا شيخ الغلام عنده قدرات أكثر أصبح يبرئ الأكمة الأعمى يشفيه بإذن الله والأبرس وأصبح يداوي الناس من سائر الأدواء هذه يؤلمه بطنه هذه يؤلم راسه هذا في ألم في يده هذا في رجله بدأ يداوي هؤلاء الناس من سائر الأدواء يوم من الأيام طبعا بدأ يشتهر يوم من الأيام كان هناك جليس عند الملك الجليس هذا اللي عند ملك وزير وكان هذا الوزير أعمى فتكلم عن هذا الغلام وأنه عنده قدرات وأن هذا الغلام يشفي في الناس جاء بهدايا كثيرة في الأغراء هدايا كثيرة وأقبل إلى هذا الغلام والجليس ما يرى أتا هكذا حتى جلس عند الغلام ووضع الهدايا ذهب وفضه ملاب الطعام ثرات ثم جلس أمام الغلام ثم قال يا بني ما ها هنا لك أجمع كل الهدايا هذه لك إن أنت شفيتني صحيح. الغلام ما قال يا أخي ليش تكلف نفسك ما يحتاج الهدايا كلها أفرح صحيح. أبني لبيت واللبستان لا ملتفت شيخ الهدايا ونظر إليها قلبهم قلبه معلق بالسماء قال إني لا أشفي أحدا أنت تقول إن أنت شفيتني أنا ما أشفي أحدا إنما الله. يشفي الله تعالى فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك الجليس قال إيش الله بدأ الغلام يبين له الدين بعد ذلك قال الجليس أشهد أن لا إله إلا الله وآمن فدع الغلام الله اللهم اشفي عبدك هذا ثم أطلق الله بصره وبدأ يرى هل الجليس هذا خرج وهو قد ازداد قلبه إيمانا مباشرة الصبح عند الملك كانت فالعادث دوام وهو جالس التفت عليه الملك ان الرجل يرى قال له ما رد اليك بصرك قال ربي قال انا شوف الملك نعم. الغبي يعني صدق الكلوبة كذب وصدقها قال انا قال نا قال لك رب غيري قال نعم قال من قال ربي وربك الله إيه الملك يا شيخ محمد حس ان الموضوع بدأ يفلس من يده امتك هالجليس وجلب وضرب ضرب إلى نعترف من اللي علمك الدين الجديد علمني يا الغلام. جيبوا الغلام جاءوا بالغلام بدأوا يضربونه الغلام يعني مسكين وصغير في السن و... يعني تحمله ليس كتحمل الكبار يضرب يضرب هالضرب من اللي علمك الدين حاول يتصبر ما استطع قال علمني, علمني الراهب جيبوا الراهب جاءوا بالراهب من علمك الدين خلاص معروف من علم هذا من بقايا الأنبياء بدأ الملك يضغط عليه. ارجع عن دينك ارجع عن دينك وهو قد ابى عليهم بعدما أذع عليهم هذا الراهب أقبل الملك وقتلها قتلة بشعة يريد أن يكون فيها عبرة ل لغيره <سلام عليكم> بدأ في الصفع السلام عليكم ينتظر قليلا حتى ننتهي شه؟ أستطيع؟ علّه ينت ينتظر المستمع نعم دعنا نواصل نعم بعد ذلك يا شيخ لمام أحضر الراهب بدأ يضغط على الراهب ويقول له ارجع عن دينك هرجع عن دينك ما رجع عن دينه قتله وقتله بشعة يريد أن يعتبرها الجليس والغلام والناس اللي سمع عن القصة حتى يرجع عن من البداية أخذ المنشار وضع في مسرة الرأس عند الراهب وقسمه نصين طبعا تخيل يا شيخ واحد يعدد هذا العذاب يعني حتى ينقطع رأسه ثم ينقطع وجهه ثم جسده هذا أمر عظيم حتى سقط شقان سقط شقين فإذا الدماء تسيل التفكي جليس الملك قال ها ترى نفعل بك مثله أرجع عن ديني قال لا والله ما أرجع عن ديني أخذه وأمسكها الجنود وضع المنشار ونشره الصين لا لا. بقي من يا شيخ؟ بقي هالغلام الغلام صعب الملك أنه يعني يعمل به العمله لأن صغير ومشتهر عند الناس والناس يستبشعون هذا دعنا نقف هنا وقفه جميل عند أمرين الأمر الأول أعداء الملة شوف ماذا يصنعون لأجل الحفاظ على مكانتهم والحفاظ على دينهم الباطل، مع صحيح. أنه باطل وهم أول من يعلمون أنه باطل ماذا يصنعون يقتلون ويسفكون ويهديمون البيوت ويفعلون ما يفعلون وليس أمر شارون عنا ببعيد هده الله ماذا صنع بالأطفال وماذا صنع بالنساء وماذا صنع ببيوت الناس لأجل الحفاظ على مملكته الهالكة هلكها الله العجيب شيخ محمد وإنضافاتك هذا الأمر الثاني الآن شوف الملك هذا يفضل كل هذا البدل لأجل إبقاء دينه الباطل صح لو جئنا نحن نجاهد في سبيل الله وقتلنا لنا كم واحد في الجهاد قالوا أنتم رهابيين مع أننا ليخطاق الحق الله يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويفضيهم وينصركم عليهم لكن انطلب الموازين ما. الله يعني هنا وجهة الوجهة الثانية ونحن نشاهد إخوانا لنا في فلسطين أو في غير فلسطين ممن يصبرون على هذا الدين ويتحملون في سبيله ما يتحملون نذكر أيضا هذا الغلام لوحده ماذا تحمل؟ الله وهو الله. يعني حينما نشاهد مثلا إخوان لنا في أنحاء كثيرة من الدنيا يضهدون ويعمل بهم ما يعمل وهم لأجل الحفاظ على دئمهم جماعات فما ذلك بهذا الغنم هو لوحيه ليس معه أحد وغلام صغير وغير مؤيد بالوحي لو كان نبيا لكلنا مؤيد بالوحي ولكنه غلام صغير أساه الله عز وجل علما ورسخ الإمارة بل غير كذا يا شيخ أنا أقول إذا كررنا مثل هذه القصص حتى يعلم أهل فلسطين ويعلم أهل أفغانستان وأهل الشيشان وكشمير والفربين يعلم المسلمون في جميع البلاد أن هذا الدين متين يستحق أن تسكب لأجله الدماء وتسحق له الجماجم وستطائر له الأكف والأيدي والأرجل يعني يستحق أنك تموت من أجله إذا كان هذا الجليس يا شيخ ما أسلم يمكن ما يكمل 24 ساعة مسلما أسلم بالليل عند الغلام غدا الصباح جلس عند الملك نشره قطع الصين. ومع ذلك انظر إلى ثباته على الدين الآن يا شيخ محمد بعض الناس يكون عمره عشرون عاما ثلاثون عاما ومع ذلك ما تجد عنده هذا الثبات على الدين تريده أن يستقيم على الدين تريد يترك السماء المحرم النظر المحرم الزنا الفواح شرب الخمر يقول يا أخي ما أستطيع أن أصبر أنا هالجليس ما أسلم من قبل ثلاث أو أربع ساعات وصبر على أن يشقن صفين وأنت ما تصبر على أن تغض بصرك أو تحفظ سمعك أو او أن تحمي نفسك أو غير ذلك حقيقة لا بد من يعني الانطلاع مثل هذه مع نعم معنا استيفان الشيخ محمود السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله. حياكم الله الشيخ. هذا الله مساج الشيخ محمد. حياكم الله بياكم. الشيخ محمد أيضا. الله يحفظ. حياك الله. يحفظ. الحقيقة الذي يعني يدور في خاطري إن القصة هذه تشابه سبحان الله أصحاب الغار. صحيح. أصحاب الغار لما أغلق عليهم الصخر وهو موت محقق دعوا الله سبحانه على مثال أعمالهم. نعم الله أستغفر <تصفيق> وأيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل أنزل مئة كتاب جعل مئة الكتاب في أربعة كتب الثوراء والزبير والنزيل والقرآن وجعل العلم الأربعة لا بأس وجعل علم أربعة الكتب في القرآن وجعل علم القرآن في فاتحة وجعل علم الفاتحة في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر فكثير من الناس يا شيخ محمد فرطوا بالاستعانة بالله عز وجل يعني يعني الآن مثل يريد يترك التدخين تجده يزور عشرين مصحة وينسى يستعين بالله الله, الله, الله. نوبة يقول اللهم عني على ترك الدخان أعانه الله أيضا بع كثير من الناس يروح المصحات لترك الأمل وغيره لترك الخمور وينسى الاستعانة بالله إن الله عز وجل يقول يا رب عني على ترك الخمور صحيح أيضا يا أخي مشاكل، يا, يا, علي يا أخي يا شيخ يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا كما أن الإنسان يفرح برصيده أنه يكثر عليهم يقوي إيمانه من أجل يكثر إيمانه يقوي عنده رصيد لكن الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن والتدبر والرجوع إلى الخلف أن يقف الإنسان عند الآيات نعم. لذلك الله عز وجل يقول بل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني الآن الناس عليهم قفوم مقفلة بالذنوب والمعاطي كيف نفرد القلوب كيف تصار القلوب يا شيخ محمد والله الآن أنا أذكر سؤال إن واحد في درس من الدروس مم. قلت كم أنواع القفول قال فيه القفول ما يقطع إلا ببكتين حتى المنشار ما يقطع مم. وبعض الناس عليهم ذنوب وران على قلوبهم أعظم من أخفال البلوك. صحيح. يا الكرام يعني الذي يريد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى عليه يطهر قلبه. من الذنوب ويستغفر <تصفيق> لأن الاستغفار مثل سير البستم إذا رفعت كيفه تصبح نظيفة بعد البستم أيضا الاستغفار يجلو ويصل القلب وأسأل الله عز وجل أن يغفر لكم في الدارين ويحفظكم و... من الشيطان على الله نشكر ويحفظكم من الشيطان ويحفظكم من الشيطان ويحفظكم من الشيطان ويحفظكم من الشيطان ويحفظكم من الشيطان ويحفظكم من الشيطان ويحفظكم من الشيطان شكرا من الشيطان ويحفظكم من الشيطان ويحفظكم من الشيطان ويحفظكم من كان في شيخ محمد لسه قبل أن ننتقل أو قبل أن نكمل أيضا القصة الآن الشيخ الساحر هذا وعلى ذكر ما تفضلتم به من حول المسلمين في شتى البطاع الآن الكفاري شيخ لهم الحرب تنقسم إلى قسمين هناك حرب صريحة طائرات تقلل القادثات وتقتل المسلمين أو بسيوف أو بأسلحة أو بقازات أو غير ذلك وأحيانا تكون بعض نواع الحرب طويلة الأجل مثل مثلا ما يفعلون أنهم أحيانا يأخذون بعض ابناء المسلمين مثل ما يفعل بعض المنصرين مثلا يربونهم تربية معينة بحيث أنهم يسبحون من الدعاء عندهم ثم إنهم ما يختارون أي واحد ما يختارون إلا أن يكون شخصا فعلا لبيبا عاقلا طفلا ذكيا موهوبا يأخذه ثم بعد ذلك ينصره بالأمس لسنا أحد الدعاة من تلبين أمس البارحة فكلمنا عن إحدى القرى عندهم يقول القرية هذه يستغربون إذا رأوا سيارة من شدة ما هي يعني بين جبال ومستنقعات وغيرها ما تصلهم سيارات ما يعرفون شيء يقول أقبلت منظمة نصرانية فرأت فقرهم فبنت 600 بيت بنائه يعني جاهزة لكنها تعتبر بيوت لأن بعضهم ساكن تحت الشجر وبعضهم ساكن في عشاش وغير ذلك ثم قالت نحن نب اللي يسجل ولد عندنا في المدرسة النصرانية مسكنة في هذا البيت ببلش طيب جماعة ولد عمره 7 سنوات 8 سنوات كيف سيحرص عليه يحرص لأنه إذا علمته من الآن إذا ربيته الآن على ما, على ما يريدون من محاربة المسلمين قتلهم إلى غير ذلك استطاع بعد ذلك أن ينصر, أن ينصر ما هو عليه الآن انظر في بعض المسلمين كيف يربون أولادهم المشكلة يا شيخ محمد الآن تسأل بعض أبناء المسلمين عمره 9 سنوات ماذا تقول إذا عطست ما يدري أنه يقول الحمد لله أحيانا يعطس ويقول الحمد لله تقول لهم ما شاء الله يرحمك الله ما يعرف يقول يهديكم الله يصلح بالكم قبل الطعام ما يدري ماذا يقول بعد الطعام ما يحفظ الأذكار ولا انا في, في, في الصفر إذا قيل الوالدين يعني علموه كذا وكذا أحسن وهذه هي المشكلة الآن هذا الغلام يا شيخ عامل هذه الأمور كلها وبدل نفسه لله كما سيأتي إن شاء الله في قصة مقتله وكيف آمن الناس وغير ذلك وكيف حاول الملك أنه يقتله عن طريق البحر عن طريق الجبل ولا استطاع انظر كيف كان هذا الغلام صغير ومع ذلك لما رباه الراهب التربية الحقه انظر كيف بدل وكم سمعنا يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الإنسلة يرسل أسامة بن زيد قال له يا أسامة كان عمر أسامة ستة عشر عاما فقط قال يا أسامة أنت قائد الجيش وراك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة اذهب حتى تنزل بدابق بالبقاء من دابق عند الروم. يعني اذهب من المدينة بجيشك لا يردك إلا فلسطين حتى تغزو الروم هناك. شوف كيف عمره ستة عشر سنة. الآن تعال انظري إلى بعض أبنائنا. لكن يعجبني حقيقة يعني حرص بعض الناس على أولادهم من ناحية تفسيرهم في حلقات تفسير القرآن. الآن بعض الناس تجد أنه يتفق مع مدرس. يأكله في البيت عند أولاده لأجل أن يكون التربية والتعليم وتحفيظ القرآن تحفيزا خاصا مطبقا مدققا جيدا يحضر إليه في البيت يصبح يجلس مع أولاده الثلاثة يحفظهم أحيانا أذكار الصباح والمساء يحفظهم القرآن يعطيهم أداب شرعية يعطيهم عقيدة إلى غير ذلك وهذا الحرص سبحان الله ينشأ ناشئ الفتيانتنا على ما كان عوده أبوه في الغالب إذا حرص الأب على ولده منذ البداية استقر بعد ذلك والصفاء يعني يسير على على ما يريد أنا أرى في فاكسة واتصال لكن بعطيك موقف لطيف لا. يقول لأحد الأخوة يا شيخ يقول ركبت مع أحدهم في سيارة يوما يقول فركبنا على كبري في جدة يقول فلما ارتفعت السيارة مع أولادها الصغار لثنان سبع سنوات خمس سنوات التفت أحدهم إلى الآخر وقال يا فلان يلا, يلا يلا يقول ما أدري إيش يلا فقالوا الله أكبر الله أكبر يقول لما نزلنا قالوا سبحان الله سبحان الله يقول فعجبت أنا الذي أعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر إذا على شرفا كبر إذا هبط وادي سبع هؤلاء ما شاء الله يطبقون حتى في المدينة سفتي لأبيهم فإذا أبوهم رجل عادي يعني ليس مم. ذاك الحرس قلت يا فلان ما شاء الله أولادك يطبقون يعني بدقة هذه السنن حتى في المدينة مم. فقال يا شيخ هذه عندهم أم ما رأي تحرص منها قلت كيف قال تحفظهم من الأفكار تحفظهم من القرآن تحفظهم الآداب إلى غير... ثم قال لها طريقة عجيبة في تعليمهم كيف قال أحيانا يأتي واحد منهم فيسب أخاه يقول له كلمة ثم أود الأخوات الأمهات أن ينتبهوا لهذا موقف جليلة نعم صحيح فإذا سب أخاه نادت أمه أبو ثلاث سنوات أربع سنوات قالت سعد نعم يا أمي تقول أن حب الله ولا تحب الشيطان يقول انا أنا أحب الله حتى الله يدخلني الجنة تقول طيب أنت الآن لما تقول مثل هالكلام الشيطان يفرح الآن الشيطان يعني قد اضطج على ظهره فرحان مبسوط يضحك أنت الآن صديق الشيطان. كيف طيب كيف اخليها تبكي تقول روح اجلس واستغفر مئة مرة اها <تصفيق> يروح الصغير يا شيخ استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله. يوم ما خلص تقول لا باقي 50 يبدأ استغفر الله خلص تقول لها باقي 20 استغفر الله خلص <تصفيق> تقول لها يقول انا كيف الشيطان تقول انا الشيطان منبطح على بطنه يبكي يقول والله لا اخليها يبكي اكثر استغفر الله يقول <تصفيق> يلا <تصفيق> استغفر اكثر <تصفيق> شوف كيف احيانا يعني يغرسون مثل هذه الامور في في الصغار منذ صغرهم حتى يعلق نفسه ويصبح يعمل بعض الأمور الشرعية تعبده لله تعالى وتقرب إليه. طيب لا دكتور نواصل أيضا حديثنا عن هذه القصة كيف أن الغلام لما اكتشفه الملك وأراد أن يقتله أنواع القتل التي استخدمها معه. نعم. بس ما أدري هل وقت دكتور شيء خمسين تثير للطريق. يعني. يعني, يعني إذا نكمل ما بقي هذا الملك يا شيخ محمد أسد الغلام بعد ما يعني فعل ما فعل قال يا بني قد بلغ من سحرك. أنك تفعل كذا وكذا يريد يرجع المسألة السحر <تصفيق> قال لا هذا ليس سحر هذا علم من الله عز وجل هذا إيمان <تصفيق> <تصفيق> أنا رب قال لا لا الملك غضب فبعثه مع قوم من عنده تسعة أو عشرة من <تصفيق> الجنود قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا اصعدوا به الجبل فيرجع عن دينه وإلا فطرحون فوق الجبل الناس لما يقولون مات الغلام ما يقولون قتله الملك يقولون لا ذهب تمشى في الجبل وذلت قدمه <تصفيق> ومات ثم عنده فرصة حتى يطل إلى الجبل ويصعد فرصة لعله يرجع لما وصل إلى أعلى الجبل نظر فإذا حوله جبال سوداء وصخور صماء وإذا الموت أمامه لما وصل أعلى جبل وهم يقولون ها ارجع عن جينك وإلا طرحناك رفع يديه وهز أبواب السماء قال اللهم اكفنيهم بما شئت ارتج في الجبل وسقطها هالجنود موتا ورجع الغلام يمشي إلى الملك ما هرب إلى بيته يا شيخ لا. رجع عنده قضية يريد حقتها رجع إلى الملك لما رأاه الملك شده قال وين الجنود وين قال كفانيهم الله قال تعال يا فلان يا فلان نادى جنود اخرين قال اذهبوا به الى, إلى نهر كذا وكذا ثم اركبوه في قرطور وهي القارب الصغير اذا توفقتم به البحر او النهر انرجع رجع دينه الا فاطرحوه اخذوا الهولان ركبوا فيها القارب لما صار بين موج البحر ما حولها المياه واسماك فلما رأى هذا قال ارجع ولا غرقناك قال اللهم اكفنيهم بما شئ فانقلب بهم القارب ثم رجع الغلام يمشي إلى الملك. الملك الشيخ محمد يوم رأه المنظر تحيّر. ماذا يفعل به الغلام؟ وقف عاكفًا. قال له الغلام تريد تقتلني؟ قال نعم. قال أنا علمك. دكتور. ده لنا نقف إذا هنا وقف. جميلة جدًا. هذا الغلام الله أنجاه الله عز وجل وهو في لجج البحر وأنجاه الله عز وجل فوق قمم الجبال. الله إذن من المنجي ومن القوي ومن القاهر ومن القادر ومن الذي قديه ملكه كل شيء وإذا أراد شيئا فإنما يقوله الله إنه الله عز, الله عز وجل ولهذا نحن في زمن تجمع قوى الشر على النيل من هذا الدين قوى الشر من من حال المعمورة تجمع على النيل من هذا الدين مهما كانت طائراتها وبارجاتها وسفنها وصواريخها ونوويها وذريها مهما كان فإن الله عز وجل أقوى وهذا اللي يجب أن يزرعه في نفسه كل مؤمن صحيح لا ظننت يا شيخ بل تدل على هذا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين امن إذا الله عز وجل ما يغفل عن الغلام الذي في البحر ولا يغفل عن عبده المؤمن الذي في ساحه القتال ولا يغفل عن السائل الذي في بيته ويريد أن يقوم يقمنا أو يصوم النهار هذا يعمه برحمته وهذا ينزل عليه نصر وهذا يكشف عن كربته وهذا يرفع عنه مرضه اذا الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء الله. واذا اقتنعنا نح اقتنعنا نحن جميعا بهذا علمنا أن اسباب النصر الاولى من السماء وأن عندنا هي تعتبر أكبر نعم. مثل ما يقول لك إنسان أنا عندي مثلا مسدّد لقط الفلاط طيب هذا المسدّد يحتاج من يضرب به، كذلك نعم. نحن. إنما المسدّد سبب، إنما الأصل هو وجود من يضرب به، من يرمي به، نعم. كذلك نحن. عندما مناطق صدقت نعم، ومرّا فلم تقتلوهم ولكن الله صدقنا، ومرّا ما إذا ولكن الله رمى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمون، لكن الذي يجعلها تصيب الكافرين هي هذا، ولا كان يرمون عثمان رضي الله تعالى عنهم لما أقبل قوم من من, من, من الخوارج أو من, من من من أصول الخوارج لما أقبل إلى عثمان. أخذوا يرمونه بالسهام فلا يصيبونه. قال يا جماعة لماذا ترمونني بالسهام والحصى؟ قالوا ما رميناك الله الذي يرميك. فقال لو رماني الله لا أصابني وأنتم ترمون تخطئون. الله أكبر. فعلا نحن عندما نقاتل إنما نقاتل بجند من السماء قاتلوهم يعذبهم الله. الله أكبر. تأديك وينصركم عليهم. وغير ذلك كما قال عز وجل إن سر الله ينصركم ينصركم لكن نواصل دكتور نعم, أي نعم. لكن في نسبة بسيطة يا شيخ محمد قبل أن ننتقل الآن بعض المسلمين إذا صارت الكربة ما دع الله تعالى ذهب إلى قبر والثغاف به أو الأولياء كم سمعنا يا شيخ عن أقوام يأتي عند القبر ويقول يا فحل الفصول هبني ولدا قبل الحون من النساء التي ما تحمل تذهب إلى قبر أو يأتي ويذبح نعجة عند القبر أو شات أو, أو بقرة أو غير ذلك يتقرب إلى صاحب القبر ليجل أن مريضه سبحان الله أم يجيب المصر إذا دعاه ويشفي السوء وهي الله بدر فلا كاشف له إلا هو لكن كثير لكن بعض أن أنت لفتني هنا لفت طيبة وأنا حقيقة هنا أوجه رسالة إلى كثير من القنوات لا نقول كثير لكن نقول بعض القنوات الفضائية التي قد تنشر مثل هذه الضلالات والعياذ بالله حينما يصيب أحد منهم مصيبة أو هم أو غم أو قلق أو غير ذلك يتجهون إلى من هيبنا إلى سيدنا الفسين أو للسيدة زينب أو غير ذلك من الأمور هذه نشر للضلالة ونشر للشرك وكل من نشرها فهو يحمل وزرها يوم القيامة الشيخ محمد للتقافي بأخ مرة أخ عراقي به في, في إحدى البلاد الشيخ لما تكلمت عنه بدأ المسكين يدفر لي آلامه وأني أنا مسكين يعني غربت عن أهلي ثم قال لي اثناء الكلام قال يا شيخ قلت نعم قال أتصدق قلت نعم قال أمي من شدة شوقها إلي سافرت من الموصل إلى بغداد مشيا حتى تدعو لي عند قبر الشيخ عبد القادر الجلاني سبحان الله سبحان الله لا عبد القادر الجلاني أثنى على الشيخ الإسلام ونصلى الله يتجاوز عنا عنه ويرفع درجته شماعته في الجنة لكن هل أنت الآن ترفع درجته عن عن العبودية هو يبقى نحن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم تدعوه من دون الله كيف تدعون هؤلاء؟ وهذا حقيقة يا شيخ لفته مهمة الآن من أكبر أسباب هزيمة المسلمين الآن ما يقع من شرك في بلاد الإسلام كيف ينصرنا الله تعالى وبعض بلاد المسلمين فيها أكثر من 6 ضريح منطقة آسيا فيها 12 ألف ضريح تعبد من دون الله كم يطبع الآن يا شيخ من الكتب التي تنادي بالضلالات والتصوف والألفاظ الشرعية الألفاظ غير الشرعية ولا البدعية التي بدأت تنتشر هذا لا يزال موجودا لكن وإن كان وقت الحلقة قد يضيق وبقي شيء يصير من ق إن شئت أن ننتهي منها ثم ننتقل إلى ما تريد نعم الغلام الشيخ لما وصل إلى البحر فبدأ يضيق به الأمر والتفت إذا ما حوله إلا مياه وأثماك رفع الغلام يليه وقال اللهم اتفنيهم بما شئت كفأت بهم هذا القارب ثم رجع الغلام يمشي الملك الملك تعجب ماذا يفعل بهذا الغلام قال الغلام تريد تقتلني قال نعم قال إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به آمرك به قال ماذا قال اصربني على جذع تعال الجذع نخله واربطني ثم اجمع الناس كل الناس في فعيد واحد في أرض مستوية ثم اخذ سهما من كنانتي أنا ليس من سهامك من عندي مم. ثم ضع سهما في شابق القوس ثم شد السهم وقل بسم الله رب الغلام الله. حتى ما تقول بسم الله يقول الناس أرجع الله الملك حتى. للتوحيد الله المهم الملك صدق جمع الناس ربط الغلام على جذع نخله بدأ الغلام يحاول يفك إذا مربوط جمع الناس رأوا الناس الغلام الذي طالما أشفى مرضاهم بإذن الله وطالما أعان المكروبين منهم والمساكين رأوه مربوطا والملك جاء أخذ السهم وضع في كبد القوس قال بسم الله رب الغلام رماح الغلام وقع في صدغه ما بين عينه وأذنه وضع الغلام يده على صدغه ومات الملك أول ما مات الغلام ركب دابته ورجع إلى قصره ودعا احتفال دعا بالبيان والراطصات والخمور الناس لما رأوا هالمنظر علموا أن الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده وأن الملك هذا عبد لا يملك نفسه ظرا ولا نفعا فقالوا آمنا برب الغلام والملك ما يدري في القصر عند الرقاصات آمنا برب الغلام أقبل إليها حد الوزراء قال يا الملك قال نعم قال أنت جزعت أن آمن ثلاثة أنت زعلان جعلان في ثلاثة آمنوا الراهب والجليس والغلام قال قتلناهم أنهينا موضوعهم قال قد آمن الناس الله أكبر أنت جعلان على الثلاثة الآن الناس كل بلد كلها آمنت غضب الملك وشوف يا شيخي لك تكبر ما قال أشهد أن لا إله الله وأنا أيضا مؤمن وعرفت الحق مه. لا تكبر قال كيف يؤمنون يعني أنا لست ربا قالوا نعم يقولون أنك لست رب قال احفروا لهم الأخادي جاءوا حفر للحفر العظيمة. في في أفواه السكث ثم أشعلوا فيها النيران طبعا كل هذا احتت وقت يوم يومين ثلاثة أيام والناس يعلمون أنهم يقتلون في هذا ومع ذلك ثابتين على دينهم ثم جعلوا يأخذون الناس كل واحد يقرأ له أرجع عن دينك وإلا طرحناك وجعل الناس يتساقطون في النار وذلك في ذات الإله ما في سبيله حتى أقبلت امرأة معها ولدها يرضع فكأنها تقاعست عن الصوت مسكين الولد ونار تحتها فقال الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق أنفقه الله إيه نعم وأنزل الله تعالى هذا في القرآن يا سيدنا محمد في سورة البروج لما قال عز وجل قتل أصحاب الوقود أنار ذات الوقود في ذلك نعم نعم قبل أن أختم حقيقة ننبه إلى أنه هذا الغلام يعني قتل في سبيل الله عز وجل وهو ضحى بنفسه في سبيل الله تعالى هناك اتصال قبل أن نختم من معنا السلام عليكم ألو نعم لعله ل ل لعله قطاع لعله قطاع الحقيقة ليس ليس معنا وقت كافي والأذان قد أداكنا كان في دقيقة شيخ محمد أنا عندي كلام نسألنا عن الكراس دعه في ثمانية لين يقولون القناة الأولى يمكن أن يقطعون لكن على كل حال أنا أعتقد أن الوقت معنا كان ضيق جدا ولكن نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه القصة وبأمثالها في قصة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإلى أن ألقاكم في موعد قادم أشكر الله تعالى أولا ثم أشكر في بسور الحمد العريفي على تقبله هذه الدعوة وشكر جميعا للأخوة العاملين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته